بسم الله الرحمن الرحيم اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشاء عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سُجرت واذا النفوس وزوجت واذا الماوودات سئلت باي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت وإذا السماء كشضت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الخنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس